وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار أعاذني الله وإياكم من النار أما بعد فيا عباد الله يوم عاشرة له فضيلةٌ عظيمة وحرمةٌ قديمة صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أمته بصيامه وهو يوم النجَّ الله فيه موسى وقومه وآهل كفرعون وجنوده وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه قبل ذلك في المدينة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه Vlama hajera ila ila ila medina, saamahu wa amara bi siyamih. Obadi Allah. Se ku i ašura, Nisiku ambu i aqaba, ikuna fadla tukufu. Nisiku ikuna kutoka zamanin. Se ku i tumi sallallahu alayhi wa sallam, aliku wa kifunga, na li ki amriša umawa ki wa kifunga. Se ku funga. ašura, Nisiku ambu i الله سبحانه وتعالى ألم نصور نبي الله موسى نبني إسرائيل ومياك نسكهين دي ومبي وقوام بأه الله سبحانه وتعالى ألم أنقميزا فرعون نجشلاك موسى عليه السلام أكيفنغ سكهين شكرا لله لم تمي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عند البخاري والمسلم ألف وكوج مدينة wajada al-yahud yasumuna ashura aliwakuta mayahudi wakifunga siku ya ashura akawauliza ma hadha ni siku ambayo kwamba allah musa na bani musa akaifunga siku kama tumi sallallahu wasallam ana awla bi Musa minkum mimi awla aula Musa kuli nyinyi kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam daa ila ma daa ilayhi Musa alayhi salam wa daa ila ma daa ilahi jamiu al-anbiya fahuwa awla bi Musa min bani Israil alladhina badalu din Allah amwambia mimi ni bora zaidi na niko sawa na Musa na kulingana kuliko nyinyi mliobadilisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala وليس هذا اقتداءا من النبي صلى الله عليه وسلم باليهود هو كيف فंगा عاشوراء سيكوفواط ما يهودي يلفونا مدينه وانا فंगा كما قد يظنه البعض بيني ويني هوenda kadhania hivo لكن المصوم صلى الله عليه وسلم كان كيف فंगा في المدينة قد في مكه قبل أن يهاجر إلى المدينة كان كيف فंगा عاشوراء في مكه كما اللي في حديث عائشه في البخاري أسيما كانت قريش تصوم عاشراء في الجاهلية قريش في فنق عاشراء كجاهلية ولكوكي ملة إبراهيم أصحاب مكة كبل وبدليش وليتشب فبقيت بعض يمان بابو يقوم بالكوة من ملة إبراهيم منها أنهم كانوا يصومون عاشراء ولكوكي فنق عاشراء نمتم عليه الصلاة والسلام كان يصوم عاشراء في مكة اسمع عائشة فلما هاجر الى المدينة صام وامر بالصيام. اليئندليها كيفونغى و اكامرش يفونغى ايها المسلمون يوم عاشوراء صيامه طاعة عظيمه. كيفونغى سيكو يا عاشوراء ني طاعه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه. نتو محمد صلى الله عليه وسلم القوه كفanya بيديه. اجيلزميشا ان اسكليزة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أسيما ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره من هذا اليوم من يوم من, من هذا اليوم يوم العاشراء وهذا الشهر شهر رمضان asema sijamuona mtume sallallahu alayhi wasallam akitaharra akifanya bidii kuitefuta na kuifunga siku ambayo kwamba alikuwa akifadhilisha kuliko يوم عاشوراء na mwezi wa ramadhani kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam kana yataharrar alikuwa akifanya bidii kuifunga siku وكان السلف الصالح يا عباد الله حريصون كانوا حريصين على صيام هذا اليوم ولكواني ونبدي وكوجي لازميشكو يفونغ السيكو كمهيني اسكلي زمنين هايا يا سيمة لمنكوبا ذياك يا الربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنها سيمة تُمِي صلى الله عليه وسلم ألي أمريش كفونغ عاشورا أكتميني زمتك تكفيدي بليكو في مدينة وأمريش واتو كفونغ أسيما لابو الربيع فكنا بعد ذلك نصومه ونصومه صبياننا الصغار منهم إن شاء الله أسيما تلكوا بعد ذلك تفونغ يعني تمشكليه كفونغ حيتوشي ونصوم صبياننا الصغار منهم Tukiwa lazimisha, tukiwa fundisha, watu tuwa dobu, ambu kwa masi mukallafin, watu tovetu waifunge. Sikiliza bili wa liukuanayo, asema, radhi anha, fakuna nadhabu ila almasjid, masjid, fanajalu lahumu ljubaka minal ihm. Tukienda mskitini, ili siku, watu wa mifunga, hakuna kuli wa mchana wala subui. Waenda mskitini, towashkuwa, watu tovetu, توتنزية بدود فاقشزية كمامان نن النطب توتنجنزية بدود أسيمة وكلية فإذا بك أحدهم على الطعام أكلية موج قنجاء السنجاء أعطناها اليااه عند الإفطار يعني حتى عند الطار ثمبت كلششاز منبقي في تاب يفتور أخرج هذا المسللم ععب الله. إن الاقدداء بالصالحين. صلاحٌ في ذاته وهو أيضاً ملحق بالمرئ بالصالحين في أعلى درجاتهم وفوات نكوية وتويمة لنيوه لجانب لكتكاء الأعمال الصالحات وسباب الله سبحانه وتعالى أمر بذلك أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده الله كان بيشك والي ولينجوزنا الله فَلِقِدَعُ بِالصَّالِحِينَ عِبَادَةً عَمَلٌ صَالِحٌ فِي نَفْسِي فموجا نهيبو نجانبو لنفنيمتو أفكيه داراجة والي ويم والي وتنقلية انجاو عملياك هيفكي درجة إليه ناكي ومتومي صلى الله عليه وسلم أنا سيما فني حديث إليو ثبوتك توقفاكي المرء مع من أحب منتو أتكو يوم القيامة نيولي أنا امفيندا المرء مع من احب واقتداء محبة وزياده فوفوا بما اللي كووا بندا اني خطوه يا زهيدي يا كيف معاشر المؤمنين اقتدوا بسلفكم الصالحين وفواتينوا اللي ويمه وين اللي اوتغوليا الذين كانوا يجتهدون في صيام هذا اليوم ولكو وقفان اجتهاد كانوا يحرصون على صيام هذا اليوم ولكو نبديا في فنغسفك مهين سكليزا باذي حرصيا واليقونا أنكو ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف أن السلف كانوا يصمون عاشورا حضرا وسفرا حضرا وسفرا وكيو وقنميجي أو وكيو سفريني ونيفونغ وكيوليز والقوة وكيسيمة رمضان له عدة من أيام الأخر وهذا ليس له رمضاني إنا سهيم سيكونيهيني ويزاكويليف هين هكونا كلي بيكا كيبيتة مبيتة وإذا حدث كيو سفريني وكيو سفريني ولكو وكيفونغ سيكون كمهيني كيف لا يحرسون على سيام هذا اليوم وهو واقع في شهر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم اخرجه مسلم وغيره سيكوني koko mwezi ambapo kwamba mtume hadi azizungumza mwezi huno kwa maneno haya asema siamu bora funga bora baada ya kufunga ramadhani ni kufunga كيف وهو اعظم يوم فيه عاشوراء ndio siku bora zaidi katika siku za nini za mwezi wa muharram kaifa wa huwa yukaffiru sanatan kamila vipi iwe hirsi katika kuifunga siku kama hili pamoja na fadla hizo ni kuwa siku hii ni inafuta madhambi ya mwezi au mwaka mzima kamili kama ilivothubutu أن يصوم المسلم التاسع مع العاشر ونحن في اليوم التاسع ونحن في اليوم التاسع فمن كان صائما فليتم صومه ومن أكل ومن طعم في الصباح فليمسك باقي يومه كما قال عليه الصلاة والسلام أليكول صبوه بالبكية أكامليشي أزويليه هنا سيكبورة السببية سيكو كمهيني نسنة كيفونا سيكو يتيسا فموجنا سيكو يكومي كونين كسبب أن تومي صلى الله عليه وسلم أليوك عزيمة القوم وكواتي وميشو أسيما إكي فيك ماك أنوكوجا نكي فيك إن شاء الله نتيفونا سيكو يتيسا يعني فموجنا نيكومي لكن ابن عباس أسيما فمات قبل القابل تومي صلى الله عليه وسلم كافة قبل ماك أولون وفوتية kuingia kwa hivyo ni sunna pia kuifunga siku hii ya 9 na hadithi hii ni imekuja katika sunan الذي هو راوي هذا الحديث iliyopita ibn abbas kana yasuma al-tasi'a wal-ashir wal-hadashara alikuwa kifunga tarehe 9 na 10 na 11 Na ugopa siku ni ikose Angalia katika hirusi yao Kwa nini? Kwa sababu mwezi yaiza kukwese watu katika kuhisabu mwezi kuingia Wakaona haukuhonekano wapengine wameonekano Au mtu wakaona ni mwezi wapengine si mwezi Kunaiza tokesea hii hukungufu Badalia ya kumika wa nitisa kumbi ama ni, ni kumina moja Kwa hivwa lukua kifunga zote tatu asema Akafu anja kutani Na ugopa, siku kama hini, hini Ni ikose Akulu kuhuli hadha وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله اتقوا الله فهو أمر الله لكم ولمن كان قبلكم تموقو في الله سبحانه وتعالى لنتق الله في جميعنا العام ولنتق الله أكثر وأكثر في الأشهر الحرم تموغو الله سبحانه وتعالى ما كم ويتو تموغو الله سبحانه وتعالى زيدي كتكميزهني اليوتوكوزة من قلماو نشهر الله المحرم لكموغو الله سبحانه وتعالى نفتكليزة علوية أمريشة ويفوكة علوية كتازة كصدقيشة خباري ذاك يتهايا Kupitija ko qur'an ina sunna. To je tihaja vjetikileze. Hada je taqwa Allah. Vako je to? To je taqwa ni kienga na'zabja Allah. To je taqwa. Zato je taqwa. To je taqwa. To je taqwa ni kienga na'zabja Allah. Hibad Allah. Hada je Hadyu Muhamadu sallallahu alaihi wasallam. V Ashabihi, rizanu Allahi alaihim. V jeum 10. To je Hadyu Hadyu Muhamadu sallallahu صلى الله عليه وسلم نما صحابه ذلك في سيكهين يا عاشوره وقد ضل قوم فاتخذوه عيداً يظهرون فيه الفرح والسرور وضل اخرون فاتخذوه مأتما يظهرون فيه الحزن كنا وقت ولipotoka na muongofu wa mtume sallallahu alayhi wasallam katika siku hili wongoofu leo teremsha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sana siku hili wakaifanya siku hili ni عيد wanadhihirisha mapambo wanadhihirisha furaha wengine wakapoteea upande wa pili unaokabiliana na upande huno wote wakakosa katikati ambayo kwamba ndio siratullahil mustaqim hawa wengine wakamilikia umailikia upande wa siku kama hili ni maombolezo wanadhihirisha huzuni أخرج مسلم كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيداً فيلبسون فيه حليهم وشاراتهم فقال صلى الله عليه وسلم فصوموا أنتم ما يهودي خيبر ولوكو خيبر ولوكو وكيفان يسيك يا عاشوراء بعدا kuifunga walikuwa wakifanya niyo عيد wanavanda ndani yake mapambo yao na wanavanda ndani yake nguo zao nzuri tumi sallallahu alayhi wasallam akamwambia umma wake fasumu antum nyinyi fungeni usifanye haya walipotea wakaifanya hii ni siku ni ujid wanavaa makambo yao wanavaa nguo zao nzuri wadhallat irrafidatu alakhbas mashia wachafu pia na walipotea kwenye siku hili ولا حزن ولكن تعظيمه بالصوم كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم حق نفوة كتكات سكيفاني سكيفي فراها نيعي ولا كيفاني سكيفي أمام بوليزي نهزوني لكن نفوة كتكات كما ألم يمرش أن تومي صلى الله عليه وسلم عباد الله ومن البدع في يوم عاشوراء بدعة التوسيع على العيال نبدع يواتيك وآدى يوم عاشوراء كوكنجلي ما تميزي فملياياك سبحان الله كوكنجلي ما هذا أمر مطلوب من غير ثرف في جميع الأيام ما دام الله وسع لك لينفق كل ذو ساعة من ساعته كلا ليكنجلي وليفووز أتمي قدر يووزواك سي فاميليا yako uiweke kwenye dhifa eto amashura atawsia alal ayal hathi bid'ah awalan wadaiman albid'ah li tamdhara katika madhalami hayo fanywa familia kufanywa matumizi mitumia kunjuliwa matumizi siku ya ashura taib sahir alayyam wa idha hada وأهله يوم عاشورا أوسع الله عليه سائر سنتي أتكي وكنجو لي ما تميزي أتكي كنجو لي نفسي ما تميزي أنك أجي تميلي بزوري بلا كجبانية طيب نفميلياياك سيكي عاشورا الله تم كنجو لي مكواكي مزيما هذا الحديث موضوع كما قاله شيخ الإسلام وغيره حديثين من سليوة وليس بحديث ومن البدع يا عباد الله الااقتحال في يوم عشرور اتيك سنك بكوانج سك عشروراء تحتاج باك سك ييووت ف وباوك داى أي يوم لكنك يخص يوم عشورتحال هذا من الببد نقد تبد ع سك كماين قال الإمام أحمد رحم الله فعالى والاقتحال يوم عاشوراء لم ييروح الررسول الله صل الله عليه وس فيه أثر. وهو بدعه كفaka wanja siku ya ashurah kama walivozuia baadhi ya watu haikupokewa kutoka kwa أيها athari yoyote hadith yoyote kusuhihi na jambo hili ni bid'ah ayuha muslimun wa faq yaum ashura min hadhihi sana yaum as ويستشغل الكثير في صيام، وengi wanaishtal kuifunga يوم السبت. واولذا watu siku kama hii ni kiyafiki أو ya Jumamosi ya Ashura au ya Rafa au siku nyingine yoyote ambayo kwamba imhimizwa يوم السبت. إلا فيما اخترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنابة أو عود شجرة فليمضغه تومي صلى الله عليه وسلم كوا مصفونج سفيا جماموسي اسفقوا كوني يثفونج إلي مليو فرضي شيو أمضان اسفقوا فونج إلي مليو فرضي شيو إلي مليو فرضي شيو نلاو هاتمتو تكوسة كولسكو إلي نلاو هاتمتو chochote basi aume hata kama ni kigongo watafune akinyonye madi yake ili avunje ili yani afanye kwa kwae kufunga. ingawa kama hakuwa ka ni atakuwa hakufunga lakini kutiza nguvu kwa kwa afungue ikatajwa mfano ndio inayoleta ishkal kwa wengi lakini nahu hadithun ni hadithi siad ni ahadith nyingi sahiha وهو من انواع الاحاديث الضعيفه لان كتابه اينه ذا حديث ذي الضعيف لذلك انكره كثير من العلماء قديما وحديثا علماء وينغي وميكانوشه يعني حديثه كتوق زمانه الإمام مالي مالك ويحيى بن معين وغيرهم نوكاربن ابن باز وابن عثيمين وغيرهم طيب وينغي ومي وميكانوشه ومي حديث كما يقولون شاذ يعني حديث ضعيف فما وجهه له حديثين من فنقاننا حديثي كم زيما صحيحة في البخاري ومسلم من فنقاننا تم صلى الله عليه وسلم أسيما لا يصمن أحدكم حديثي في البخاري ومسلم لا يصمن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده إذا كانت تسيكو يا جماعة فإن تسيكو قبل أو سيكو بعد أين سيكو بعد يا, يا جماعة يوم السفر vile vile hadithi ya Juwairiya iliyo kwa sahiha al-Bukhari mtume mkuta mifunga mwamwambia ulifunga jana yani al-khamis amwambia la watakafunga kesho yani al-sab amwambia la amwambia fa aftiri basi kula yani lowa angesema jana nimefunga amwambia endelea au kesho هذا الفظ الذي يقول أن يصوم شعبانا إلا قليلا شعبانا كم؟ سبت نعرفه لكي لا يموزي ولم يأتي حيث يتجمع الكوية كيف يتجمع موسى القاتلة ولو كان لرويا وفي حديث صحيح حيث صلى الله عليه وسلم خير الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفتر يوما سوامو مبورا نسوامو يدعوذ يعني الواتفنغة سيكو واتفنغة سيكو نمتو لواتفنغة سواموهين كاتكا كلا وكمبيل اتفنغة جمع موسي موجا لازم حتما هذه زوت نهاية حديث صحيحة زكونيشة إلي سي حديث صحيح نهاية حديث ضعيفة إلي وخليفة حديثين إذالك لا يكره سيام يوم السب خاصة إذا وافق يوم الفاضلا كما هذي كيشو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 وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجد وارضَ اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر صحابة رسول الله وعنَّا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنةً وقنقا عذاب النار اللهم أصلح لنا النية والذرية وأصلح الأمة المحمدية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار